ان الله مع الذين تقوى الذين هم و المحرمين ت ع لكم ن م د ه و ن ش ت ي ونشتهديه ونغيب بالله ن أوقوسنا ئ ا ا ت أ ع م ل ا الله فلا إنه من ومن يهديه مضل يقضل فلا له فلا له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 ويا ََ رسول لكم ُْ ذنوبكم ُُْ ومن ََ يطع ُِ الله َّ ورسوله َََُُ فقد ََْ فاز َ فوزا ً عظيما ًَِ اما بعد فان نطلق الحديث كتاب الله تعالى وخير ا ل ه د ُ هدى و َ ي ن ا محمد َ ل ى الله عليه و س َ م وشر الامور م ح د ث َّ ه ا و َ ل َ ح د ه في دين الله بدعه و َ ل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الاسلام حديثنا اليوم عن صفه من اخطر الصفات وعن ط ب ي ع ة من شر الطبائع الا وهي ص ف ة النفاق المنافقون أ خ ط ر الطبقات المندسله بين المسلمين لذلك ق س م الله جل وعلا البشر إ ل ى طوائف ثلاث أ ع ل ا ه م أ ه ل الايمان وقفهم الله جل وعلا بالايات ا ل أ ر ب ع في أ ط و ل س و ر ة في ا ل ق ر آ ن ذلك الكتاب لا غير فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ي ن ف و ن والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هؤلاء أ ش ر ف ا ل ط ب ق ا ت و ا ل ط ب ق الثانيه الكافرون وصفهم الله جل وعلا ب آ ي ت ي ن ان الذين كفروا سواء عليهم اعذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمرون قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى اطفالهم الغشاوه ولهم عذاب عظيم اما ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ل ث ة وهي التي تعنينا فهي شر الطبقات و أ خ ط ر أ ن و ا ع البشر فهي طائفه المنافقين ولخطورتها تكلم الله عز وجل عنها بما يزيد عن عشر آ ي ا ت فقال جل وعلا واصفه هؤلاء البشر أ و هذا النوع من الناس ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين من صفاتهم الكذبه يقولون ب ا ر س ل ت ه م ما ليس في قلوبهم لماذا ي خ ا ب ل و ن الله والذين م آ م ن و ا وما يقدرون إ ل ا و ك ف س ه م وما يشعرون من طبيعتهم المكر والخداع والتلاعب والتحايل على عباد الله ي خ ا د ر و ن الله والذين آ م ن و ا لكن ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ما يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون ما يشعرون ل أ ن قلوبهم م ر ي ض ة تبلد عندهم ا ل إ ح س ا س وما تفهم الشعور فهم لا يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م لكنهم لا يشعرون بهذه ا ل ح ق ي ق ة المره ا ل غ ا ئ ب ة ثم و ق ف ه م الله جل وعلا ب أ ن قلوبهم م ر ي ض ة مرض الشك والريب الشك في كلام الله والشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم والشك في ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م ومبادئ ا ل ش ر ي ع ة ووصول الدين فقال جل وعلا في قلوبهم مرض أ ي مرض ا ل ن ف ا ق ومرض الشبهات ل أ ن القلوب يعتريها م ر ض ا ن خطيران ا ل أ و ل سببه الشبهات ينتج عنه النفاق والكبر والثاني سببه الشعوات ينتج عنه عدم الحياء والهدف فهؤلاء مرضهم مرض الشبهات في ق ل و ب ه ل مرض ف ز ا ل ه م الله مرضا وهذا من عدل الله أ ن يعاقب العاصي بمعصيته اخرى فمن ع ق و ب ة ا ل م ع ص ي ة ا ل م ع ص ي ة بعدها ومن ثواب ا ل ح س ن ة ا ل ح س ن ة بعدها في ق ل و ب ه ل مرض ف ا س ت أ ه ل و ا واستحقوا أ ن يزيدهم الله مرضا هذا الدنيا أ م ا في ا ل آ خ ر ه فلهم عذاب أ ل ي م بما كانوا يكذبون ثم وقفهم الله جل وعلا بانهم يبمسون الحقائق ويقلبون الوقائع ويلبسون أ ظ ه ا ر الناس فقال جل وعلا لذا قيل لهم لا تفسدوا ب ا ل أ ر ض ق ا ل إ ن م ا نحن مصلحون ف ب ي ع ظ م ا ل إ ف ت ا د إ ف ت ا د العقول و ا ل أ ف ك ا ر والديار والبلاد الفساد بمعناه العام الشامل ف ه ما يزال على الافتاد العظيم لعقول البشر وعقائد الناس والبلاد والعباد ف إ ذ ا قيل لهم في و ع د و ن ص ي ح ة لا تفسدوا في ا ل أ ر ض استنكروا و ع ا ن ل و ا وكامروا و أ ص ر و ا قائلين إ ن م انما ح ن س س ل و ن ن إ م نحن مصلحون ي ق ل ب و ن الحقائق ويقوسون الوقائع فالفساد عندهم إ ل ص ل ا ح والشر عندهم خير والمنكر عندهم د ا ع و ف والشرك عندهم د و ح ي د والبدعه عندهم س ن ة وكل شيء فعندهم مستحسن قبول قالوا انما نحن م س ل ح و ن ردوا على ا ل إ ي م ا ن فرد الله جل وعلا عليهم من فوق سبع سماوات وفصل ا ل ق ض ي ة قائلا انا إ ن ه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون ف م وقفهم الله جل وعلا ب أ ن ه م يتطاولون على اهل الايمان المنافقون يستهزئون باهل ا ل إ ي م ا ن يتطاولون على أ ه ل الخير يهمزون ويهمزون ويهمزون فقال جل وعلا و إ ذ ا قيل لهم آ ل ن و ا يا معاشر السفهاء و ا ل م ل ا ك ق ي ن إ ذ ا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أ ن ؤ م ن و ا كما امن السفهاء اذا قيل لهم امنوا ا ل إ ي م ا ن الحق الذي هو عون باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح و ا ل أ ر ك ا ن واتركوا هذا ا ل إ ي م ا ن المزيف هذا ا ل إ ي م ا ن ا ل ز ا ئ ف ا ل م خ ز و ش و ت ر ك و ه و ق و ن و ا صادقين كما امن الناس الذين ج م ع و ا بيننا استقرار ا ل إ ي م ا ن في ا ل ق ل ب وعمل الجوارح اذا قيل لهم آ م ن و ا هذا ا ل إ ي م ا ن الصحيح الصادق كما امر ا ل ص ح ا ب ة ومن تبعهم من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن قالوا متطاولين ان ؤ م ن و ا كما امر السفهاء فالايمان عندهم سفاهه أ ن يوصل انسان ايمانه من علم الدين فوسفيه أ ن يترك شهواته طاعه لله فوسفيه أ ن يترك هواه سر لمرضاه الله ف ه و سفين د أ يحكم من الناس بالعجل فهو وهذا ا ل ق ط ف و و سفيد ه ما يترتب على ا ل إ ي م ا ن فهؤلاء عندهم سفهاء قالوا انهم لو ا م ن ا ل س ف ه ا ء ح ت م الله جل وعلا عليهم الحكم الذي لا عقباتهم هو الا ف ه ء هو ا ل ف ه ا ء م هو ذ السفهاء ر المسمومة ألا إ هو السفهاء ولكن لا ي ق ل لك ان تكون لدينا امن يقول لك ان لدينا امر يقول لك ان تكون ل د م ن ا امر يقول ل ان ت ك و ي ن ا امر يقول ل ان ت و ن لدينا امر يقول لك ان ت ك لدينا امر ي و ل لك ان تكون ل ي ن ا امر ق و ل لك ان تكون ل ي ن ا ا م و ل لك ان ن لدينا امر ي ق و ا لك ان تكون لدينا امر يقول لك ان ت ك لدينا امر يقول لك ان تكون ل د ا امر يقول لك ان ت و ن لدينا امر يقول ك ان تكون ل ي ن ا امر يقول لك ان تكون لدينا امر يقول ل ان ت و ن لدينا امر يقول ل ان تكون لدينا م ر ان ت ك و ويخافون على مناصبهم ويخافون على أ ش خ ا ص ه م واموالهم إ ذ ا كانوا بمجتمعاتهم ف ي ه ه ل ا ل إ ي م ا ن والعدل و ا ل ق و ة في دين الله قالوا إ ن ا معكم قالوا امنا نحن مع ه م ا ل إ ي م ا ن أ م ا إ ذ ا خرجوا إ ل ى شياطينهم وفرجوا بزعمائهم في الظلام وقادتهم في الشر وقدواتهم في الفساد اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن معكم انما نحن مستهزئون ه الله يستهجب بهم ويمده م مصيطة قرآنهم في ي فقال وعلا ا جل ل أ ن ه م اشتروا الضلاله بالهدى جعلوا الضلاله س ل ع ة وجعلوا ثمن. الهدى ثمن ف ج ب ر و ا الثمن الهدى و ا س ت ر م و ا ا ل س ل ع ة وامتنقوها الضلال اشتروا الضلاله بالهدى جارتهم فما ربحت تجارتهم وما قالوا مهتدين فما ا خ ت ر ه ا من ب ي ع ة وما ا خ ت ر ه ا من ص د ق ة فما ربحت تجارتهم وما قالوا مهتدين هذه بعض كتابهم في هذه ا ل آ ي ا ت ا ل م ت و ا ل ي ة اما ك ب ا ب ه م في آ ي ا ت اخرى فقد وصف الله جل وعلا المنافق ب أ ن ه صلو اللسان مع ص و ا ه القلب وانطلاق الفطره فقال جل وعلا ومن الناس وكل ايه فيها من الناس فهي حديث عن المنافقين ا ل ن ف ا ق ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة الذي صاحبه يكون شرا من الكافرين في الدرس ا ل أ ك ث ر من النار فقال جل وعلا و من الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو نفي الخصام ا ل م ن ا د ه حلو اللسان فصيح السلام جميل العبارات حلو اللسان مع ض ي ر ه القلب وانقباص الفطره و س و ا ب العقل والضمير يعجبه عمره في ا ل ح ي ا ة الدنيا يجيب ا ل خ ب ب ا ل ب ر ي ر ة والخطابات ا ل م ل ت ه ب ة والحوارات ا ل س ا خ ن ة ويشهد الله على ما في قلبه وهو ع ر ض الخصام فليس كل فصيح ينبغي ان يتبع وليس كل نار يسار خ ل ف ه وليس كل ص ا ر ح فهو على ح ق فمن الناس طبقات إلا وإلا بقولها وبلاغتها الله على قلبه الخصار تولى كمسها وخطارها وحماسها وفصاحتها ويشهد الله على ما ويشهد وهو تعجب عرض في ساعات ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد المنافق مع ذلك لا يقبل ا ل ن ص ي ح ة ويستهلي على التوجيه ويستنكر الوعظ والارشاد والنقد ة فقال جل وعلا وإذا قيل له هذا الصيف من الناس وهذا تتطاول ولا إذا هذا اغتغ الله الصيف الناس المنافق اغتغ الله لا عراض الناس لا قيل قيل له له تجيب ولا تخل من على لا ت ا خ ل ما للناس بالباطل اذا قيل له اتغ الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة بالاثم استنكر واعتبر ذلك ا ع ت د ا ر ا صارخا ً و اذى جسيما ً و إ ش ا ر ة ل ل س م ع ة و تعدي محرم ممنوع اذا قيل له اتغ الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة بالاثم فحسبه جهنم ولم ي س ن هذا أ م ا حالهم مع العبادات المنافقون مع العبادات فهي استهزار وتحايل وتكاسل ولا مبالاه و إ ه م ا ل فقال الله جل وعلا عن أ ع ظ م الشعائر حال ا ل م ن ا س ق ي ن فيها إ ن ا ل م ن ا س ق ي ن يقادرون الله وهو قادرهم و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا فسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا فهذه حالهم مع اعظم ش ع ي ر ة ب ع د ت و هي ا ل ل ه ع ز و ج ل أعظم بوزلى ب ع د ا ل ت و هي ل ف ر ض ه الله ا و ل و ع ل ا وعظم أ ا ل ع ب ا د ا ت ا ل ع م ل ي ة في شريعه ا ل إ س ل ا م هذا حاله معها م إ ذ ا قاموا ب ص ل ا ة قاموا بصلاه ي ر ا و ن الناس و ل ا ي ذ ك ر و ن الله الى قليل ا فوقهم الله ج ل ل ع ل ه بهذه ا ل آ ي ة امناء ل ا ق و ن مع ا ل ص ل ا ة بصفات منها أ و ل ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة على و ت ه ا ثاني التخلف عن جماعتها ث ا ل ث ا ا ل ك ث ر عند القيام إ ل ي ه ا رابعا الرياض عند أ د ا ئ ه ا و خ ا ل ث ا كل الذكر فيها لا يذكرون طاعتها إ ل ا قليلا و ع ج ا ب الصحيحين وصف دقيق ل ص ل ا ة المنافق قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تلك ل ص ل ا ة ا ل م ن ا ف ق ة تلك ل ص ل ا ة ا ل م ن ا ف ق ة تلك ل ص ل ا ة ا ل م ن ا ف ق ة يجلس ي ر ك ب الشمس حتى إ ذ ا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أ ر ب ع ه لا ينور الله فيها إ ل ا قليلا أ ي ص ل ا ة العصر ل ا ف ر ه ا بلا شبك وبلا مانع من م و ا ج ه الشريعه حتى إ ذ ا كادت الشمس ك ان تغمض وكانت بين ا ق ر ل ي الشيطان كما اخبر بذلك المصطفى عليه الصلاه والسلام قام مسرعا ومؤورا متظاهرا للاهتمام فنقر اربعا ينقرها نقر الغرابه لا يذكر الله فيها الا قليلا فهذه حاله مع الطلق ترك جماعتها وتاخير لها عن وقتها وقله الذكر فيها وحياه عند ادائها وتاخيرها عن زمانها وتخلف عن مكانها وقد وصف الله جل وعلا وقد كان مسلم و ا ل ص ح ا ب ة يردون المنافق من ت أ خ ر عن ص ل ا ة الفجر أ و غاب عن ص ل ا ة العشاء من ك ا ن م ن ي ر ا ذلك اتهموه بالنفاق وكانت هذه علامه و ا ض ح ة لدى أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم على طاعه المنافقين كذلك ا س ت ف ا د ه م التي وصفهم الله جل وعلا بها أ ن ه م يفرحون بمصائب المسلمين ويستاءون بالنعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليهم فقال عز وجل إ ن تمسسكم حسنه تسوهم ويقسمكم س ي ئ ا يفرح بها و ن ت ص ب ر و ا وتتقوا لا يضركم ق ي د ه م شيئا ان الله لا يعملون بسيطه من صفاتهم الخبيثه انهم يقراون كلام الله ويسرون من ا ت ح ا ك م الى شرع الله ل أ ن ه م يقطع شهواتهم ويخالف اهواءهم ويحبون كل حكم غير حكم الله يسارعون الى كل قانون الا قانون السماء قال الله جل وعلا الم تر ى الى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليس وما انزل اليقلس يريدون ان يتحاكموا الى الطاووس وقد قرروا ان ي خ ر به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا بعيدا و إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله و إ ل ى الرسول ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك ص د و د ا ف ك ي ف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م يقراون شرع الله ويحبون كل قانون من وضع البشر وكل ا ي ة ومنظمه تحكم إ ل ا ب ش ر ع الله عز وجل كذلك ي ص ف ا ت ه م أ ن ه م جبناء بخلاء اذله ي ت ح ا ي ل و ن على انفراد للجهاد في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م أ و ب ا ن ف ت ه م أ و ب أ س ئ ل ت ه م قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ي س ت أ ذ ن ك بعضهم الخطاب لرسول ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ن أ ل ا بالفتوه فقط ويقول ا و جل و ع ل ى عنهم و ي س ت أ ذ ن طريق منهم النبي يقولون م ت ع د ب ي ن إ ن بيوتنا عوره أي ي رجل ف ا محار وما النساء والأعراف حجة هي ا والمزال بعوره د ا ا يستعمل ان ل يريدون يقولون ة وما ه بعورة الا فرارا ولو طفلت عليهم من أ ق ط ا ل ه ا هذه البيوت التي زعموها ثم سئل ا ل ف ت ن ة أ ي قل بدينهم الخروج إ ل ى فتنه لخرجوا ل ا ت و ه ا وما ت ن ب س و ا بها إ ل ا ي س ي ر ا كل ذلك فرارا من الموت والقتل ل أ ن ه م يحبون الدنيا ومتاعها وشهواتها فقال الله جل وعلا مخاطبا قل لينفعكم الفرار الى فراره من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا وصفات ا ل م ل ا ف ق ي ن أ ن الله جل وعلا وصفهم بجمال ا ل أ ج س ا م وفقاعه اللسان وبلاغه الحديث مع ط و ا ج القلوب والضماير فقال جل وعلا إ ذ ا ر أ ي ت ه م يعجبك ا ج ل ا م ه م وان يقولوا نسمع لقولهم ك أ ن ه م ق ش ب م س ن د ة ج م ع و ا بين ا ج م ع الظاهر وفساد الباطن اهتموا ا ل بالشك والمظهر لكنهم غيروا الباطل والضمير واليقين والقلوب ة والجوهر و َ ص َ ب َ ه م الله َُّ جل ََّ وعلا َََ ى ل ب م ف ا ِ وردنا َ غ في ِ وصف َ ي عبد ِْ الله بن ُ عبيد بن ِ سلول َُ زعيم ِِ ا ل م ن ا ت ِ ي ن انهم كان فصيحا ً وسيما ًَ جسيما ًَِ فنزل ََ فيه ق و ل َ تعالى واذا ر ا ي ت ه ُ تعجبك ا ج َ ا م ه وان يقولوا ت َ م ع لقولهم جمال الاجسام والظاهر مامور به في ش ر َ الله و ل ن مع جمال الباطل ْ م َ كان ِ ا ه ر ه خيرا من ظ ا ه ه بغوص ص ا د وخلاف باطنه فهو المنافق ومن كان ظ ا ه ر و خير من باطنه فهو متنفس ب ص ف ة من صفات المنافقين الى اخر ما ب ك ر الله جل وعلا ا ي ا ت عديده ة انظر ل ل جل وعلا كلماتها ف شان المنافقين تحذيرا من هذه الطبقه ا ل خ ط ي ر ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله و ل ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ف أ ن ز ل الله في شان صوره ك ا م ل ة باسمه ص و ر ة المنافقون و ع ن ز ل الله في ان ل ل على صوره ف ا ض ع ة ص و ر ة التوبه تسمى ا ل ف ا ض ح ة نزلت في ش أ ن المنافقين ف الله جل وعلا افعل ايقينه من ا ل ن ف ا ق والرياء و ا ل ش ق ا ق و ا ل س و ء ا ل أ خ ل ا ق أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور、الرحيم. الحمد ر ي ا ل ح م لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين النفاق الذي تكلمنا عنه هو النفاق الاعتقادي النفاق ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة الذي يصاحبه الشر من الكفار في الدرك ا ل أ س ف ل من النار لكن هناك نوع اخر انتشر بين اولاد المسلمين وهو النفاق العملي النفاق ا ل أ ص غ ر الذي لا يخرج من ا ل م ل ة وهو نفاق العمل الاول نفاق القلب ا ل ا ع ت ق ا د والثاني نفاق العمل يظفر في ج و ا ن ب والاعواد وما ل فعال ا وهذا ج اكثر ء في حديث النبي صلى الله عليه、وسلم. آية مناسبة إذا حدث ثلاث الله منافقة إذا صلى وسلم ن ن خان خاصم وزيادة اللوايات وإذا فجر وإذا عاد فهذا النفاق العملي وما غدر ببعض حجر أ هذه النفاق بين أ ب ن ا ء المسلمين انتشرت في المجتمعات و ا ل أ س و ا ق انتشار النار في الهشيم فما أ ف غ ر الذين يتحدثون فيكذبون وما أ ف غ ر الذين يؤتمرون فيقولون وما أ ف غ ر الذين يردون فيخلفون فهذه علامه النطاق العملي من كانت فيه هذه الصفات كانت فيه ا صفات مشابهه لصفات المنافقين كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ض ه م من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خفوه من النفاق حتى يدعها إ ذ ا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا كبر خال واذا عاهد غدر ب الأكبر فيموت صاحبه فيخشى النفاق النفاق فيموت عليه يطور إلى على رضب الله هذا أن رضب ويقعد على ص ف خ ة الله ويكون يوم ا ل ق ي ا م ة في الدرس ا ل أ ك ث ر من النار مع المنافقين و ع د ا ء الله هذا النفاق العملي لا يخلد في النار لكنه من ك ب ا ر الذنوب والجرائم انتشر بين ابناء المسلمين فحري بان الانسان يتلبه له. لهم ل النفاق ذ ا ا ح د ي ث ع ا ل ن م ن المناتقين؟ النفاق و ع ي ه سواء كان اعتقالا أ و عملا لماذا الحديث سؤال قد يطرح من بعض السائلين الحديث ل ل آ ت ي أ و ل ا ل أ ن هذه الصفات صفات خ ط ي ر ة ولان المنافقين خطر ا على امه ا ل إ س ل ا م المنافقون لا يغرفون ل ا ن و ا ر ه م ولا باشكالهم ولا باكياسهم ولا باوقاتهم و إ ن م ا يغرفون بصفاتهم قد كان يخطئون النفاق حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطره الله قائلا منافقون ومن اهل ا ل م د ي ن ة مرض على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم م ر ت ي ن ثم يردون الى عذاب اليم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أ س م ا ء المنافقين إ ل ا طالبه منهم نزلت بها الوحي اخطر المنافقين ن ز ل أ س م ا ؤ ه م لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها عند حذيفه ان النبي اشتهر ش ب أ ن ه ح ا ذ ل السر حاذر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم س ا ن ه الكلام عن ا ل م ن ا س ق ي ن حتى نحذر ب أ ن ف س ن ا من هذه الصفات وحتى نجتنبها و لا ي ب ا ج ي المسلم ب أ ن ه متلبس ب ص ف ة من صفات النفاق وهو جاهل غ ا د ل لا يجري ولا يعلم فالنفاق خطير ودقيق قد يتلبس به من لا يشعر به ولا يغني عنه شيئا فقد كان عمر رضي الله عنه ي ح ا ف على نفسه النفاق بل ص ا ل ه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ا ل أ ث ر العجيب المشهور ان عمر رضي الله عنه من ا ل ع ش ر المبشرين ب ا ل ج ن ة والذي الى سنه فجل سنه الشيطان فجل غير فجه يا س ي ل ه العنفه ويقول يا حليفه انشدك الله اسالك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق فلا ينبغي لاحد أ ن يامل النفاق لانه كما قيل ما أينه إلا ولا إلا الخوف من النفاق علاوه الايمان والامن من النفاق علاوه النفاق لذلك ف ص م ن ا شيئا من هذه الصفات ثالثا كيف العمل مع المنافقين من ضعف عليه علاقه من علامات النفاق ا ل أ ك ب ر استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم او استهزا ب ش ر ع الله او استهزا بكلام الله او صبر منه ما هو م س ة عن دين الله كيف التعامل مع من يظهر النفاق الاكبر في ف ل د ا ت وجهه او ف ل د ا ت ل س ا ل ه او ف ل د ا ت قلبه في كتابته في الصحف او الكتب او غيرها من بعد ذلك وظهر منه ذلك ينبغي ان يتعادل ذلك معه في مكان ما لا ينبغي ان يقدم على ا ل إ ي م ا ن ولا ي ت ر أ ت ه ولا يستعادل في امن من امور ل س ل ل م ي ن ل تعالى ل ه هذا ا في م ا ل ح ا م س و ل صلى الله عليه ل و س م ف ي الله الى ط ا ئ د ة منهم ف ا س ت ا ذ ر و ك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقرود اول م ر ة ف ا ق ر د و ا مع الخالدين ا ق ل د و ا مع ا ل م ن ا س ق ي ن والظعفاء والعجله والنساء فلن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ينبغي ان يكونوا بعيدين عن مواقع التاثير و المسلمة المسلمة لا مستضارة ي ا ل ل يكون الرؤساء على الناس ولا يضل يكون الزعماء ولا يضل يكون الصداره لا أيها الذين تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبار يعلو اي لا يقصرون في ايصال الضرر والاذى اليكم متى ما وجد وجدوا ان ل ر ساعدها والباب مفتوحة كنتم تعقلون و ي اذا تعفلون شارجا مات احد هؤلاء فلا يبلغ ان يصلى عليه ولا ت د ف ر في مقابل المسلمين لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصلي أحد على منهم م ا تقم أبدا ولا ت على قبله إ ن ه م كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون ولا تنجبك اموالهم ولا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله أ ن يعذبهم ب ل ا الدنيا وتزعق انفسهم وهم كافرون هذا من أ ظ ه ر بجوءه ر م و ز الاستهزاء بشيء من احداث الشريعه او برسول الاسلام او بقران الاسلام او برب العزه والجلال لا تصلي على احد منهم مات ابدا مع وطلب منه ان يطيب قميصه ليكفر به اباه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حديقه المبارك تطييبا لخاطيه ثم جاء ان يصلي عليه فخاطاه ر عمر وحاوره قائلا تصلي عليه يا رسول الله ما لم انه عنه وغفرنا عليه فنزل قوله تعالى مؤيدا لراي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا اصلي على احد منهم بعد ابدا ولا بقم على قبره انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا ه م كافرون و ل م تنفعه ص ل ا ة رسول الله صلى على صل الله عليه وسلم ل أ ن ه مات على دين الاسلام مات النفاق على جين ولو امر الله النبي صلى الله عليه وسلم الا يصلي عليه ونهاه لما أ ق د م على ذلك فينبغي أن ل ا ي ق د م و و أ ن يؤخروا في كل ا ل مواطنه و أ ن يهانوا ولا يعظموا ولا يقدسوا كما هو شارع عند كثير من الجاهلين هذه صفاتهم بعض صفاته. أما ا ل ص ف ا ت ا ل ع م ل ي ة و ان ل ت ت ح ا ل عن م ل ي ي ف المسلمين ك ل أن ح ر م ه ويقول أبعد ا ل ن ان س ع ه و ي س ت ع على ي ن ذلك ت ح د ع ا الله ء عن ز وجل فقد ك ا من د ع المسلمين ء ا ص الصلاة ط ف ى عليه ل ا و ا أنه كان ق و ل اللهم إ ي أ ع ويقول ذ بك من النفاق ا ل و ر ا ا ء و ل ش ا ق س و لك ان فالله عجل الله على ي ك تتحدث ب ل ن عن ا ل ن ف ا والشقاق والرياء ق و س و ل الأخلاق هدوات إنه ك ر ي م 私の思い出を知っていることを知っていることを知っていることを知っているすとを知っていまことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 تباركت ربنا و ت ع ا ل ى نستغفرك ونتوب إ ل ي ه ربنا اقبلنا ذنوبنا و إ ص ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واصل اللهم مقتك ورضاك عنا برحمتك يا ر ح م الراحمين اللهم لا ت ع ا م ن ا بما نحن اهله و ع ا م ن ا بما أ ن ت اهله أ ن ت اهل التغوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة و ص ل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قول ى صلاتكم و ح م ك م الله